يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسقن فما لكم فما لكم مع لهن من عدّة تعتدونها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 وما ملكت يمينك مما افاء الله عليك وبنات عمك وبنات عمك وبنات اماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة